بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا تلموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فاثر النبي نقعا فاثر به نقعا, نقعا فوسط النبي جمعا فَوَسَطْنَا بِيَ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّ انه على ذلك لشهيد وان انه على ذلك لشهيد وان انه لحب الخير لجديد وان لحب بالخير لشديد، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ؟ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ؟ لاحوص الى ما في الصدور ان ربهن بهم يوم ذل كبير ان ربهن بهم يوم ذل